حكم المسلسلات والأفلام حكم المسلسلات والأفلام يعني ما ذكرت الوقت في السؤال الثاني أو الأولان من يعني أسئلة هذه الحلقة المباركة أقول المسلم يجب أن يكون حرصا على وقته ووقتك هو حياتك الوقت هو الحياة وإذا يعني كان أقول عبد الله بن مسعود ما ندمت على شيء كندمي على يوم مرة قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي ما ندمت على يوم كندمي على يوم مرة قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي وكان السلف يقولون إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري فأنا يعني أقول المسلم والمسلمة لا تضيع وقتك في مثل هذا في مثل هذه المسلسلات وفي مثل هذه الأفلام التي ربما لا تعزفوا إلا على وتر الجنس وإلا على وتر الدعارة وإلا على وتر القيم الخائنة يعني قد تقفوا تجلسوا أمام فيلم كامل أو أمام مسلسل كامل كل حلقاته لا تنبني إلا على الخيانة امرأة مظلومة مسكينة عين في البيت لأن الراجل مشغول طوال اليوم بالشغل وسايبه فيه مسكينة بقى مش عاوزة مش لا حد يقول لا بحبك مش لا حد يقول لا ده انت عين ون... فتعمل ايه تروح بقى تحب واحد تاني عشان ي الخلل ده تأصيل لمعان الخيانة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا ليق أبدا أن يقدم هذا بدعوى الفن أي فن أي فن هذا الذي يؤصل الرذيلة ويهيج الغرائز الهجعة ويثير الشهوات الكامنة ويثير الشهوات الكمناس الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العقل ومن أهل الفهم وأن يجعلنا من أهل البصيرة ممن يدركون شرف زمانهم وقدر وقتهم ويعرفون قدر النعمة التي هم فيها ألا وهي نعمة الفراغ يا أخي لا توظف الفراغ في مثل هذا وإنما وظف الفراغ فيما أنفعك في دينك ودنياك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلناكم من أهل الآخرة ولا يمنع ذلك أبدا أن نكون هنا نعمر للآخرة ونحن في دنيانا فلست درويشا أهرف بما لا أعرف لأنني أعيقين أن الدنيا هي مزرعة الآخرة الدنيا هي مزرعة الآخرة وما أروع وأجمل قول علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود منها ودار نجاة لمن فهم عنها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة نهو على كل شيء